الباب العاشر ومئتان باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب بإكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها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 مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين اقوام أقوام عودعهم الجمعات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 حقك واجب علي والله أعلم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم قال الالباني رحمه الله لكن صحح الائمه وقفه على ابي موسى الأشعري ومنهم الامام الدار قطني وقد شرحت ذلك في ضعيف ابي داود